6- استمع إلى النشيد وأعده ثم اكتبه في دفترك مدرسة حديقتي مدرسة حديقتي وبابها الكتاب أقرأ فيه قصصا وأدرس الحساب في كل الصبح نذهب مع الرفاق نلعب ندرس في صفوفنا وفي المساء نكتب أنا الصغير الصالح بعملي وكافح وفي انتهاء عامنا أنا النشيط الناجح